أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جنود من السماء وما كنا منزلين إذا كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من الغرور أنهم إليهم لا يرجعون وإذا كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبها فمنه يأكلون وجعلنا فيها جناتا من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون يأكلون من ثمره وما عملت أيديهم أ فلا يشكرون سُمِّحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُمِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ فآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العنيم والقمر قدرناه منازل حتى عدك العرجون القديم للشمس ينبغينا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسباحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غريقهم فلا صليخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي لهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أن نافقوا مما رزقكم الله قال الذين كبروا للذين آمنوا أن يضعم من لم يشاء الله أن ضعمه إن آذاتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إذا كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنشَرُونَ وَيَوْمَئِذٍ أَنبَعَتْ مِنَ الْقُبُورِ نَبَاتًا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلُونَ إِنَّ كانت إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَميعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة يوم في شغولين فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام وقولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعمدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وَإِنْ يَعُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَمَهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَنْكُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ الرجلهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمس أخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون ومعلمنا بالشعر وما ينبغي له إن وإلا ذكر القرآن المبين ينظر من كان حيا يحين القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَو respectively أن خلَقنا لهم مما عملت أيدينا أن عملنا فَوْمَنَهَا مَا لِيَكُونُ لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ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 وَظَنَّ أَنَّ نَفْسَهُ أَخْلَدَهَا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ وَيُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ <تصفيق> الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَهْرًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُغْرِقُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا مَهُ الْخَلَّاقُ الْعَنِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَسُمْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزادرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم نواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا سماء الدنيا بالزينة للكوانكب وحفظا من كل شيطان مالد لا يسمعون إلى الملئي الأعلى ويقذفون من كل جانب فحُرُمٌ لَّهُمْ عَذَابُهُمْ عَاصِبٌ إِلَّا مَن خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَتَاهَتْ مَعَهُ شِهَابٌ وَتَقِيبَ فَاسْتَفْتِيهِمْ أَهُمْ أَجَدٌّ خَلْقًا أَمَّنْ أم خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ بَلَعَجِبَتْ وَيَسْخَرُونَ مَا لَا يَدْرُونَ كَرِهُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَسْتَسْخِرُونَ فَانظُرْ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثونا وآباؤنا الأولون قلنا عوانتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون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 قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من الشلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غامين فإنهم يوميذنا في العذاب مشتريكون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنود بل جاء بالحق وصدق المرسلين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 فيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات طرفعين فأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قدين يقول وإِنَّكَ لِمِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مِثْنَاهُ كُنَّا تُرَابًا وَعِنْدَ رَبِّنَا أَئِنَّا لِمَدِينٌ قَالَ هَلْ أَنَا مُطْلِعٌ فَأَطْلَعَ فَرَأَيْنَاهُ فِي سَوَائِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهُ إِذَا كَتَبْتَ لَتُرْجِعِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّنَا كُنْتُمْ مِنَ الْمُحْضَرِينَ فَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعدمين إن هذا نوى الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون ذلك خير النزلا أم شجرة الزقوب إنا جعلناها فتنة لطالمين إنها شجرة تخرج في أصل الزحيم كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها المضون ثم إن لهم عليها لشربا من حميم ثم إنما رجعهم لإلى الجاحيم إنهم ألفا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين فيهم وذين فناظور كيف كان عضبة مندين إلا عبان الله المخنصين ولاقاندنا دانا نوح وفلني يعمل مجمون و الجنا وآ من لنك بالناظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوحنا في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أوراقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذا جاء ربه بقلب رسليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون اِذْ كَانَ ندون الله لِلَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَأَيْنَا إِذْ إلى يَسْعَى فَقَالُوا تَكُونُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَضُوا عَلَيْهِمْ ضُرَّ بِمَا يَمِينِ فَغَمَبُوا إِلَيْهِ يزفون قال تعبدون ما تنحيتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنياننا فألقوه في الجاحيم فأرادوا به كيدنا فجعلناهم الأسفلين قال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي بني من الصالحين فبشرناه من حنيم فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْي قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى وَلِنَا يَا ابْنِي فَعَلَ مَا تؤمر سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فلما السماوة له للجميل وناديناه أيها إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نهزي الْمُحْسِنِينَ إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسن إليناه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاقه ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين ونقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصارناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المسلمين وهديناهما الصراط المساقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذالك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإنا إلّا سنا من المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون تدعون بعلم وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأمين فكذبوه فإنهم نمو حضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين ومن من عبادنا المؤمنين وإن نضل من المرسلين إذا نجيناه أهله أجمعين إلا عجوزا في الغابنين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وَمِنَ اللَّيْلِ فَأَلْتَعِنُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَادَى قَيْنُ المشحون الْمَشْحُونِ فَسَاحَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فنبذناه بنعراء ووسقيم وأمتنا عليه شجرة من يقضين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم إلي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناتا وهم شاهدون لا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصدف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون فلا تذكرون أبنكم سلطان مبين وفأتوا بإكتامكم إذا كنتم صادقين واجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخنصن فينكم وما تعبدون ما أنتم عليه مفتنين إلا من هو صان الجحيم وما مننا إلا له مقام معلوم وإننا لنحن الصادقون وإننا لنحن المسبحون وإنا كانوا لا ينقولون لو أن ع دناذك رم من الأوانين لكنع بعد الله مُخ بِهِ فكفروا بهه فسفَ يعلمون ولاقال لِعِبَادِنَا قت إِنَّهُمْ لعبا المر وَإِنَّ إن لَهُمُ المنصورون وإن جندنا لهم الغانبون. فتولى عنهم حتى حين وأبصيرهم فسوف يبصيرون فبعدابنا يستعجلون فيذا نزل بصاحتهم فساء صباح منذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصير فسوف يبصيرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وَلَحَمْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم صاد وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ في كَفَرُوا فِي عِزَّةِ وَاشْرِقَاقِنَ كَمْ أَهْلَكْنَا من مِنَقَارُنِينَ فنادم وَلَا تَحِينَ مناص وعجبوا أن جاءهم نذير منهم قال كافرون هذا ساحر كذاب إجعل الآيات إلها واحدا إن هذا شيء عجاب وأنقذ ملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آياتكم إن هذا شيء يراد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 جلد ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم نوض وأصحاب الأيكة أولئك إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب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 اِنَّ سَخَّرُنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِعَشِيِّهِ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ ۚ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وَشَدَّدْنَا لَهُ عِزَّا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَافَ وَفَصْلَ الْخِطَامِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَاصِمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذ ظَنُّوا أَنَّا مُحِيطُونَ لَا تخاف خاص ما لبغى بعضنا على بعض رفاحك بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخيله تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة في النها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُنَاطَ إِلَّا يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَوَهَنَ دَاوُدُ أَنَّمَا ابْتُلِنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفًا وَحُسْنَ مَآبٍ يا داود إنا جعلناك خنيفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتمع الهوى فيضلك عن سميل الله إن الذين يضلون عن سميل الله إنهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَبِئْسَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مُثْوَى أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ أنا أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَأَمَّا نَجْدِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مِنَ الْعِشِ صَافِنَاتٌ جِيَادٌ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبًّا خَالِدًا عِنْدَ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالِحِجَابِ رُدُّهَا عَلَيَّ فَاضْرِبْ فِي وَالْأَعْنَاقِ ولقد دفتن الناس ليمان وأنقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي وفيرني وهبني ملكا لا ينبغي من ملك لا يمرني أحد مما عدي إنك أذنت الوهاب فسخرنا له ريح تجري بأمره رقانا حيث أصاب مشيئتنا كل الناس إما وَخَرِّيْنَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاءٌ فَمَنْ أمسك بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنًا مَّآبَ وَاذْكُنْ عَبَدَنَا أَيُّبَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْتَنِي الشَّيْطَانُ بِنُخْشْبٍ وَعَذَابٍ أُرْكُوضُ بِذِجْنِكَ هَذَا مُوتَسَلٌ مَارِدٌ وَشَرَابٍ ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة منا وذكران أولي الألباب فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صامرا يعمل العبد إنه أماب فاذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم خالصتين ذكر الدار وإنه معندنا على من المشردين الآخر بعد كور إسماعيل ويسعى ودان كفلي وكلهم من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين الأحسن نما أبنا جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكية كثيرة وشراب وعندهم غاصرة تضر في أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآبن جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فَلْيَذُوقُهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ وَأَخَرُ مِنَ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَأُجُمُّ قُتَحِيمٌ مَعَكُمْ نَمَرُ حَبْنِهِمْ إِنَّهُمْ صَانُ النَّارِ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ نَمَرُ حَبْنِكُمْ أَنْتُمْ قَدَمْتُمُهُ لَنَا فَبِإِسَلْ قَرَارٌ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَمَ لَنَا هَذَا فِزَدْهُ عَدَبًا ضَعْفًا فِي النَّ فقالوا ما لنا لا نرى رجال لكنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذير وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز وغفار هو نبأ عظيم أنتم عنهم معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون أيوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذا قال ربك للملائكة إني خانق مشرا من طين فإذا سميته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين إلا إبنه سيستكبر وَكَانَ من الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إبني سما من عكنت السجدة لما خلقت بيدي استكبر ثم كنت من العانين قال أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من قين قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك عنت قال ربي فانظري قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأوغ بأنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فلحق ولحق أقول لأمن أن نجنم منك ومما نتبعك منهم أجمعين قل ما عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلم أن نباهه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فعبود الله مخلصا له الدين اللهم لا إله إلا لله الدين الخالص والذين تأخذون من دونه أونيا ما نعبدهم إلا لينقدرونا إن الله زلف إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهتم هو كاذب كافر لو أراد الله أن يتخذ بلدنا الناس طفا مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على الدهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمار كل يجري ليجري مسمى ألا العزيز خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ونزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في مضون أمهاتكم خلقا من بعد خلقنا في ظلماتها ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إِنَّ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَلِيٌّ عَنَكُمْ وَلَا يَرْضَانِ عِبَانِهِ إن وَإِنَّ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزْرُوا هَزْرَةٌ مِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَنِيمٌ بِذَاتٍ الصُّدُورٍ وَإِذَا مَسَّنَا إِذَا سَأْنَا ضُرًّا دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا قَضَىٰ عَلَيْنَا نِعْمَةً مِّنْهُ نُرْسِلُهَا كَأَن لَّمْ نَدْعُوهُ إِلَيْهِ نَقْبِضُ وَنَجْعَلُ لِلَّهِ عَذَابًا لِّلَّذِينَ يَعْدِلُونَ عَن سَبِيلِهِ وَانْتَمَتَّعَ بِكُفْرِكَ قَنِينًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النار أمن وقالت آناء اللين ساددا مقايمًا يحذر آخرته ويرجو رحمة ربي هل يستبي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكره أول الباب واليا عبادي الذين آمنوا تجو ربكم واليا عبادي الذين آمنوا تجو ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وَأَنَّ رَبَّ اللَّهِ وَاسِعٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّامِرُونَ أَجْرَهُمْ مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أميرت أن أَنْ الله اللَّهَ له لَهُ الدِّينَ لأن لِأَنَا أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ أَصَلْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يهديهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخفف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين جتنبوا الطاوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين أداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة عذاب أفأنت تنقذ من في النار؟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 مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصورا ثم يجعله حنطاما إن في ذلك لذكران أولي الألباب أفمانا شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فبيل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشع منه جنود الذين يخشون ربهم ثم ترين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يظلل الله فما له من هاد أفمن يتق بوجهه سوء العذاب يوم القيامة فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِلَ الْقَتَالِ مِنَ ذُو قُمَّكُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنَ الْقَبْلِهِمْ فَتَابُوا مُلْعَدَابٌ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِنَحْيَاتِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لم كانوا يعلمون ولقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستبيان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةَ